و تعودنا عليها د ان ئ م ا أ أ ذ ك ر نفسي أ و ل ا قبل أ ن أ ذ ك ر ك م بالله جل و علا فكنا دائما قد تعودنا قبل أ ن ي أ ت ي الوقت م ت أ خ ر ا كنا تعودنا دائما أ ن تكون هناك تذكره نذكر فيها أ ن ف س ن ا بالله جل و علا فيما اجتمعنا إ ل ي ه من آ ي ا ت الله بأن المنزع هذا الذي أرسل الله به النبي صلى الله أرسل صلى عليه وسلم ل ذ به و كلنا كان ج ب ر ي يدف إلى ل ا ب ي صلى ل ل عليه وسلم ه في, في حاجه ر الى ق ر آ ن القرآن في كلنا حاجة إ م ع ر ف ة بعض المقاصد التي دائما ً و أ ب د ا ً نذكر أ ن ف س ن ا بها وكل عام نجدد ل أ ن مقاصد التنزيل م ت ع د د ة وحتى لا نطيل ففي لحظات س ر ي ع ة ب م ش ي ئ ة الله جل وعلا ن ت أ م ل ما س ت م ع ن ا إ ل ي ه ف إ ن ن ا نجد أ ن ف س ن ا في تلك الليلتين بين ص و ر ة جاءت بمنهج تربوي متكامل وهي ص و ر ة ا ل أ ن ع ا م وبين ا ل ص و ر ة التي ا ب ت ل ا ن ا ه ا ا ل ل ي ل ة وهي ص و ر ة ا ل أ ع ر ا ف والتي جاءت تبين لنا ب د ا ي ة التكليف البشري لبني ادم جميعا ولعل هذا هو المنهج النبوي و إ ن شئت فهو المنهج ا ل إ ل ه ي الذي ر ب عليه ا ل ب ش ر ي ة فلا يمكن ل أ م ة أ ن تتربى إ ل ا إ ذ ا كانت أ م ة قد تربت على ع ق ي د ة ص ح ي ح ة و إ ي م ا ن واضح حتى يرتسم إ ل ي ه ا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد التكليف في سوره ا ل أ ع ر ا ف تكليف ل ب د ا ي ة ا ل ب ش ر ي ة ل أ ن هذا هو مقاصد الشرائع كلها من آ د م إ ل ى خاتمهم صلى الله عليه وسلم اجمعين ولذلك تجد الخطاب في ص و ر ت ي الاعراف كما سمعنا يا بني آ د م لا ي ف ت ن ل ك م الشيطان يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني ادم قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ بينما ا س و سَوْآتِكُمْ وَلِيْشَةٌ ا وَلِبَاسُ ل ذَلِكَ خَيْرٌ ي ب الثَقْوَى لا نجد هذا الخطاب الذي يخاطب ا ل ب ش ر ي ة من بدايتها وهذه هذا الملحظ لا بد أ ن ن ت أ م ل حينما نجد ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن كله و ح د ة ع ض و ي ة و ا ح د ة ما في انفصال بين آ ي ا ت التنزيل ولا صور ا ل ق ر آ ن صور ا ل ق ر آ ن م ت ص ل ك أيضا آيات القرآن متصلة كلام ه ك ل الاله م ة أحيانا ت ق و لي ب أربط ن ي ك ا م ببعضه بس هذا ا ك ل مرتبط إله الإله كلام م فحينما تجد س و ر ة ا ل أ ن ع ا م التي توقفنا معها وتجدها ا ن ه ت ت الليلة تجدها اتخذت اسلوبا لا يوجد في ا ل ق ر آ ن الكريم كلها س ل و ب في التربيه يقوم على أ ص ل ي ا ل أ ص ل ا ل أ و ل ت ن ق ي ن ح ق ي ق ة و ا ل أ ص ل الثاني إ ق ر ا ر ح ق ي ق ة فهي تقوم على الاسلوب الذي يسمى عند علماء ا ل ت ر ب ي ة التلقين والتقدير أ ق ر ب ا ل م ث ا ل أ ح ي ا ن ا الطفل هو صغير في مفهوم ا ل ت ر ب ي ة بلقا بلقا وعند الصح أ ق ر وعند الصح أ ق ر أ ل ا ق ل اقله قل الله لا إ ل ه إ ل ا الله محمد د ت ا ل ق ي ن بيتحرك ح ر ك ة م ض ب و ط ة في داخل الشقه عندك ا ل ح ر ك ة ا ل م ض ب و ط ة دي بتقروا هذا منهج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فكلنا نعلم أ ن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شق كبير من ا ل س ن ة يسمى ا ل إ ق ر ا ر يعني يقر ح ق ي ق ة ع ل م ي ة حينما يدخل صلى الله عليه وسلم فيجد أ ص ح ا ب ه و ي أ ك ل و ن الضب و بعدين كن معنا يا رسول الله النبي ما ي ق و ل هو ه حرام يقل لا الله انت أ ق ر ي ت انت اسمه اسلوب إ ق ر ا ر غير أ س ل و ب التلقين س و ر ة الانعام ق ل ت عن أ س ل و ب ي ن د و ل الله جل وعلا يلقن محمدا ليلقن ا ل ب ش ر ي ة مفهوم ا ل ع ق ي د ة والله جل وعلا يقر حقائق ع ق ا ئ د ي ة وبين التقرير والتلقين دارت س و ر ة ا ل أ ن ع ا م كلها ولن تجد هذا الاسلوب الا في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م التلقين يقول لمن ما في السماوات والارض تلقين ا ل س و ر ة أ م ت على كده قل هو القاهر فوق عباده الله إ ي ه الحكايه ذا أ س ل و ب آل يلقن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم وينتقل من التلقين إ ل ى التقرير ت التي ق يقول حقائق ر ر الصورة الصور ي بداية بديأت والبداية لأنها الخمس بالحمد بديأت بلايه؟ بالحمد أحد من تلقين بديأت يقول الحمد لله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون يعني شاوي بعد ق ض ي ة الخلق ل أ ن العدلون بمعنى المساواه ف ت ج ي و ا ح د ة من الصور التي ب د أ ت بالحمد و أ ل ا ح ظ هنا ان الحمد, الحمد جاء تقرير جيش جي الله يقر لنفسه ح ق ي ق ة وان لم يحمده خ ل ق ه ومتحمدوش هو حمد ايه حمد نفسه حمد ايه الله ا م ل ي ا ل و انت الذي تحتاج الى حمد ربك ل ت ع ل و ش أ ن ك عند خالقك حتى ي ع ل و ش أ ن ك انت المحتاج للحمد ق و ل و ل ما كنت محتاج ا للحمد صار ص القرار ر من الله ت ى القناه المخلوق صار القرار ر بين ا ل ح ق ي ق ة ب ي ق و للحمد ا لله الحمد لله الحمد و ا ج ه لمين في كل ا ل أ ح و ا ل و ا ج ه لله ب تعالى الله ان الحمد المتعلق ب ق ض ي ة التوحيد وهي ق ض ي ة الخلق خلق السماوات و ا ل أ ر ض وجعل الظلمات والنور أم يجعل البداية ترقيل إقرار الحقيقة فهو يقر ح ق ي ق ة لنفسه فيحمل د زاته ج وعلا يحمد نفسه على ك م الخلق ه نفسه يحمد على ل ا والعطاء يحمد نفسه جل ولذلك ع ا كماله على ل و يلقي محمد بن عبد الله يقول وقل له الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يقل له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله دعي له تلقين ا ل ح ق ق ي ة ولذلك ل م ا تلقين ش ر ا ر آ ن ج ب الحقيقة دي في أمر في أمره كله ي أ س ل و ب ا ل ق ر ب ي ة في أول آل. آل. يلقن ي أول والأسلوب و آل آم ق ر يقر الحقيقه ة الأمة السورة ويلقن نقول للأسلوب أول ويجتمع للنبي يلقن جميل ل فقطع ا بعد القوم الذين ظلموا شوفوا ايه ق ف ط ا ا ب ر ل ما ينتهي سلسله هؤلاء الطغاه في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة كلها الذين خالفوا المنهج التوحيدي حينما يقضي الله عليهم في الايمان يوم أ ن يقطع الله دابر الظلمه يوم عيد ما ش كده ا ل ل ه ايه ا ل ي د ا ي ه ا ل ق ر آ ن ي بعد ن ه ا ي ة ا ل ق ص ص يقول ايه فقطع دابر القوم الذين ظلموا نفسه والحمد ايه ده مين اللي فرحانين بقطع دابر القوم الذين ظلموا انا وإنت. ابقى المفروض الحمد لله؟ انا وانت أ ألا ألا لانه تقراها ق و ل ا لو ع ب ا د ه لأنه ل أ م ر عباده أ ن ي ح م د و ه على قطع ذ ا ب ر الظالمين ما استطاعوا ان ي ح م د ا ل م ل ك الذي من فوق سبع سموات ا قال للطواغيث والظلم في كل وقت وحيد و ي ن ك ر و ن و ي ن ك ر الله والله خير الماكرين فلما كان المخلوق البشري لا يمكن أ ن يرى هذه ا ل ن ع م ة ا ل إ ل ه ي ة في قطع ذ ا ب الظلم والطواغيث لما يدخل ا ل م د ي ن ة مجرد ما دخل ا ل م د ي ن ة ايه ا حصل ليه ا ل ج م ا ع ة في ا ل م د ي ن ة بيصوموا يوم ع ش و ر ة بتصوموه ليه خلتوه يوم ع د ليه هالامه اليوم ده ا ربنا اهلك فيه غ فرعون و ل ج فيه م مش... هو الفرق ا ل م س أ ل ة ح ل ك الظلمه ح ل ك الظلمه قلنا لا ده في مهمه ة ن ا كويسه جدا ايه قال ان الظلم علىك الله من نعم اعظم ولكن كيف تستقبل ا ل ا م ة ن ع م ة الله لابد ان تحسن لاستقبال. في ر تبقى. ل استقبال ن النظر ا مجال ربنا بكفت تجي شار لكده. د وجل و من اليمن. واحد يطلع ل لك الحمد لله عملنا واظنع ل القطع. فقطع القوم ي خذبوا ظلموا. ولو كذاب. فقطع من طبيعي. لذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ي ن قال يا جماعه بتحتفل اليه هل هذا اليوم الذي اهلك الله فيه عدو الله فرعون والشيء الثاني قال ونجى الله جل وعلا موسى فقال النبي نحن اولى بموسى منكم نحن الذين نعرف معنى التلقين في الحق وكذلك ايضا معنى اقرار صفه الحمد لله جل وعلا هذا الاسلوب القراني واحد من على منهج اما أن الله لامة محمد واما أن في امة محمد. انت ان يلكنها ان الاعراف. اسلوب العقيدة. عليه على الله تربيت تربوي يقررها في في خرجت من م د ر س ة التربيه دي لتبقى م د ر س ة التكليف فيه؟ في, في الاعراف يا بني عز ايه? في ايه? من كبير في ادم من المام عز الاش درس قومه وما من نبي في أ ه ل ه وما من عالم في قوم إ ل ا وله عدو من السفله اذ ا ل أ ش ر ا ف لم ت د ل تبتلى ب ا ل أ ط ر ا ف فكان ل آ د م إ ب ل ي س وكان لفرعون ا نمرود وكان لموسى فرعون وكان لمحمد أ ب و جهل الله ي ح ك ي ه الثم يجعل الله ا ل د و ل ة ل أ ه ل التوحيد ان ا ل ن ه ا ي ة البدايه هيخذ ذلك ا ل ب د ا ي ة رباك ك خلحت تربي تربي على ع ق ي د ة س ل ي م ة استمع ا ل خ ط ب ة من ب د ا ي ة ا ل ب ش ر ي ة كلها هي اللي حصل ا ل خ ل ي ب ا ل ك الصراع بينكم الله لا يحسننكم الشيطان انا بداية التكليم ان بالأعناق للأنعام فبعد تربيت ب د أ التكليف في ص و ر ة الاعراب وهذا التكليف سيتوقف معه ما هي إ ل ا ل ح ظ ة ص ر ي أجل وقتنا ل ه علي ل و ك من أ يخسر ن اجل وأن عيوبنا وأن يصدر ي ع ن ا وقتنا إ ي الذين يستمعون ا ا ك م من ل ا ف ب ع و أحسنه ظل ل ل على محمد وعلى آله وصحبه. وكما أشر دائماً لليليا ه وصحبه م محمد وكما دائما أشر درس في الحمد لله خلصنا أ غ ل ب الطهاره في فقه ا ل م ا ل ك ي ة انتهينا من ا ل ط ه ا ر ة ومن ا ل ص ل ا ة ومن ا ل ز ك ا ة وانتهت ا ل ز ك ا ة ففي ناس ب ي ب د أ من ا ل س ا ع ة ا ل و ا ح د ة والنصف الى قبل ص ل ا ة الفجر ويقوم الشباب اللي ع ا ي ز و م بعد الليل او يتهجد الى اخره فالليل مفتوح كما اعلننا وابن قلتان ي ه م و د ه يمكن اللي خ ل ن ا اخرنا ش و ي ة في التذكره اللي نذكر بانفسنا ا س أ ل الله ج ل ي ولكم ان يذكرنا بالله اللهم انا ن س أ ل ك ربنا ان تذكرك بالله يارب العالمين اللهم ذكرنا بك في كل س ا ع ة اللهم ذكرنا بك في كل ساعه, ساعة. واحشرنا مع الحبيب صاحب ا ل ش ف ا ع ة